قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ فَخُذْنَاهُ آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ من لكل شيء نوعذفه وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فاخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين أصف عن آيات الذي ن تكَ الدونَ في الأرض بغيررِ الحَّ وَإ يرَ كلُ آية لا يؤمنِ بها وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْهُدَى لَا يَسْتَخْدُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 قُل لَّن إِلَّا يَرْحَمَنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ